أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى أ م ر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون 「よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس إِنَّ رَبَّهِ موسوعه ا ل ا ل و ا ل ب ا ل س ي ل ي خ ل ق م ا ل ا ت ع ل م و ن وعلى الله قصد السبيل ومنها ج ا ئ ر ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن هو الذي أ ن ز ل من السماء ما شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل و ا ل أ ع ن ا ب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره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 والقى ََ في ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ رواسي َََِ أ َ ن ْ تميد ََِ بكم ُِْ و َ أ َ ن ْ ه َ ا ر ً ا و َ س ُ ب ُ ل ً ا لعلكم َََُْ تهتدون َََُْ وعلامات ََََ وبالنجم ََِِّْ هم ُْ يهتدون َََُْ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 لفضيله م و أ ت ا ه م ا ل ع ذ ا ب من حيث ل ا ي ش ع ر و ن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 قال إن على ين ين ت ت ل ーラー ي ن ィーナ・ و ートゥー・アイْマ・イン・ナ・ウ・フィズ・ヤ・リ・ヨウマ・ワッスー・ア・ア・ラ・ウ・カーフィリーナ・ラディーナ تتوفى هم الملائكه 私たちは ا の世 ل 離れていることについ ن 話を聞いていることについて話を聞いていることについ フ ل ا إن الله عليم بما كنتم تعملون ف ッドクルーアブワーバジャハンナマカーリジーナフィーハーファレビッサマスワルムタクブリン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 ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون カザーリカ يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك طيبين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 私たちはこのように私たちの思いをしいていま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 私の思い出は何というと私は何を言うかというと私は何を言うかというと私は何を言うかというと私は何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 فلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.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 ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان و ا يكون ع ل ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و ك ا ى ر ب ا ء ا ت و و ك ل ن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 私の思い م は何故か変わっていない。 و موسوعه ا ل ه ن ا إنما هو إ ل ه س ي للعلوم الاسلاميه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 イライ i ジャーノーン。 و موسوعه النابلسي للعلوم ن نَصِيبًا م الاسلاميه رَزَقْنَاهُمْ تالله لتس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 م َ س ى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من ْ سوء ُِ ما َ بشر َُِّ به ِِ أ َ يمسكه ُُُِْ ع َ ل َ ا هون أ َ م ْ يدسه َُُُّ في ِ التراب َُِ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 私たちは今日の夜は何時に起きているのか ولكن ي ا ب إ ل ان يكون هناك ل اجراءات في ه المسجد والتقويم م ؤ ن والله ن و ان ي ل و ن هناك ا م ر ا ء ا ت موسوعه النابلسي للعلوم يسمعون وإن لكم في ا ل أ ن ع ا م ل ع ب ر ة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 ي م ا ن ه فهم م فيه س و ا ع ه ا ل ن ع م ة ا ل ل ه ي ج للعلوم الاسلاميه وجعل أ س ك م ز و ا و ج لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم, ورزقكم من الطيبات أ ف ب ا ل ب ا ط ل ي ؤ من و ن و ب ن ع م ة ا ل ل ه هم ي ك ف ر ويعبدون ن و من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات و ا ل أ ر ض شيئا ولا يستطيع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 م و س و ك ه النابلسي للعلوم ن ن ا ل ا س ل ا ح م ي ا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 ي و موسوعه ضعنكم م النابلسي م م ت ك و أ ص و ف ه ا و و أ ا ر للعلوم ا ا ا ر ه أ ث ث ت ا ع إ ل ى حين و ا ل ل ه جعل ل ا م من ي ه موسوعه ا خَلَقَ النابلسي ك ج أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ ر ا للعلوم ا ل ح ر ر و س ا ي ل ت ق ي ا م ب س ي ه فذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين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 للذين كفروا لا يؤذن للذين يؤذن كفروا موسوعه ا و ن و إ ذ ا رأى ا ل س ي ن ظ للعلوم م و ا ا الاسلاميه يخفف عنهم ه ن ظ ر و واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء, هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو م ن د و ن ك ف أ ل ق و إ ل ي ه م ا ل ق و ل إ ن ك ك م ل ا ذ ب و و ن أ ل ق س إ ل ى ا ل ل ه ي و م ذ ا ل ا س ل م عنهم ا كانوا ي ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و و ص د ايها عَنْ الاخوه ا ل ن ر ا م ع ل ذ ي ن ا ف ر و ا ل وصدوا ك ا ن و ا ي ل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ونزلنا عليك الكتاب ة ب ي ا ن ا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين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 و و أ لفضيله و الدكتور محمد ر ا ت ن ق ض و النابلسي ا ي ع د ت د ه ا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 ليبينكم ان تكون امه ّ هي اربى من أُمَّةٌ م إ ن امه ي ب ل و ك ا ل ل بِهِ وَلَيُبَيْنَنَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فِيهِ يَوْمَ تَخْتَلِفُونَ لَكُمْ الْقِيَامَةِ كُنْتُمْ مَا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 ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ف ب و ل ه ا وتذوق ا ل س و ء بما ص د ك ت و ل ك م عذاب ع ظ ي م و ل ا ت ش ت ر و ا ب ع ه د ا ل ل ه ث م ن ا ق ل ي ل ا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 موسوعه ن قل النابلسي ق د س م ك ب ا ح ق ث ب ت ا ل ل ع ل آ م ن و الاسلاميه وهدى وبشرى أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع ج م ي وهذا لسان عربي مبين 私たちは今日の夜明けの時期を迎えたのは私たちの思い出を忘れずに ل たちは今日の夜は何でもいい ذ ب و ن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 エリザベス女王の名前は何でもいいんですかね。 ا ل ل ه غ ف و ر افضل ان ت ك و ل ا ت ق و ل و ا ل م ا ت ص ف أ ل س ن ت ك م ا ل ك ذ ب ه ذ ا ح ل ا ل و ه ذ ا ح ر ا م ل ا ت ف ل ت ك و ا ف ل ا ت ا ف ل تكون ل ا ا ل ك و ن ا ل ان ا ل ان ك و ن ا ف ن ت ك و ا ل ان ن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 بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 ا ب ع م ل ة إ ب ر ا ه ي م ح ن ي ف ا وما ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن إ ن م ا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ن ا م ي ه